and يا وإن إنا نبسرك بغلام من اسمه يحيى لم نجعل من قبل سمين إنا نبشرك بولا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا من لدنا وزكاة وكان واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا بقوة وآتيناه الحكم صبيا مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا من تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو <تصفيق> O نجعله آية للناس ورحمة تحتك سريا لفضيله الدكتور محمد mm -hmm. كل يوما كان في المهد Yeah. زكاة ما كنت حي السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حي فلحذاه من بينهم فغيم الذين كفروا من مشهد يوم النظام أسمع بهم وأبصر يوم فاقتلف الأخذاب من بينهم فغيروا من الذين كفروا أسمع بهم وأبصر إِنَّا نحن نَيْسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عليها وَإِلَيْنَا يرجعون. في الكتاب ابراهيم انه كان في الديق يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا